وَجَاءَ فِي الْعَوْنِ وَمَنْ قَرْنَهُ وَالْمُؤْتَفِكَ تَغْطِي بِالْخَاطِئِ طَاعًا رَسُولًا رَدَّهُ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّاضِيَةِ سوقوا لما حملناكم في الجاريات لنجعل على ذاتكم تذكرة وتعيها اذنوا وعيه فاذا ان في خاص فوري نس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 وَإِن نَّادَىٰ فَوْنًا أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ أَرْسَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تَرَوْنَ لَا تَخْفَا مِنكُمْ خَافِيًا فَأَمَّا مَنْ كتابه بيمينه فيقول باء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حتابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشرغوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من كتابه بشماله فيقول يا ليسني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليس ها كان في القاضية ما أغنى عني هلك عني سلطانية كذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إن نغ كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين